114. ومن الله ليس بظلام للعبيد 115. ومن الناس من يعبد الله أَصَابَهُ حرف 116. فإن أصابه خير نقمأن به 117. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر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 لَ بِأْس المَوول وَلَ بِقس العش إِ الله يُدخَّينَ آمَنُوا وَمِل الصَّالِحَاتِ يََّاتِ تَجرمِ تَحتِه الأنه إِ الله يَفعل ماَا يُر مَنْ كانََ يَوّ عََّ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 وَمَْ يُرد فيِيهِ بِإِحَادِ بِغُلْمِن نُ دِقُهُ مِنْ أَذاَابٍ أَل وَإِذض وَأَن لِإِدَهِ مَ مَكَان البَْيتِ أَلا تُشرِكْ فيِي شَيئ وَقَهِر البَْيت للِطائِ فنَ وَالق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 لَجَعَ ماَا يُنقِ الشَّيطَامُ فتْنَةَ للَِّذينَ فيِي قُلوبَِِّ رَبُ وَالقاتةِ قُوبُمْ وَإِن الظَّالِ مينَ لَ فِي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 إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون